Oh, oh, oh, oh. انت لما كنا نلعب وسط في والآذى نحب دوم عن ذاك الطريق تذكر المسجد هذاك هذاك اللي يم بيوتنا بيت ثاني بيت دافي دافي جنّة بالنسبة لنا الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر إنسابك بعضنا من هو يحتل المكان يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر إنسابك بعضنا من هو يحتل المكان ولما نحفظ عايا نركض للإمام ويدب ديك وجميل هدية كل ما كانت بارك الله وليدي فيه ولما نحفظ عايا نركض للإمام ويدب ديك وجميل هدية كل ما كانت أدي فيك ومن ردي كبرنا كبرنا صورة الماضي معنا كل دقيقة تمر علينا علينا تكبر بداخل حشانا شوف ربنا وإيش عطانا اللي من صدر يتعلم بالله يتعلم كنا شوف شوف شوف ربنا وإيش عطانا اللي من صدر يتعلم بالله يتعلم كنا تعلّم